بسم الله الرحمن الرحيم التسجيل ده حصري لمنتدى أول طب. وكل الشكر الدكتور محمد نصر صاحب الفضل في ان التسجيلات دي تترفع على النت فانا الاول بحب اشكره تاني حاجة يعني اتمنى ان التسجيلات تكون عجبتكم وبفضل الله اكتملت التسجيلات خلاص وجاري رفعها يعني دكتور محمد نصر بيرفعها تسجيل بتسجيل يعني اه اتمنى ان يكون عجبتكم والاول لازم نعرف ايه الهدف من التسجيلات دي انا ليه عملت تسجيل يعني تسجيل شرح البطنة في مدة تلاتين ساعة اه اولا انا لما كنت في سنة خمسة كان نفسي اسمع دكتور اسامة محمود وقدر اكمله وهو شرحه عبقري جدا وممتاز جدا بس كان عدد ساعات مهول ان انا اقدر اسمع مثلا شابتر زي الكدني عمله في 18 ساعة شرح وتقريبا 10 او 5 ساعات او 8 ساعات يعني في حدود 8 ساعات فانت بتتكلم على شابتر زي الكدني مشروح في 23 ساعة 25 ساعة مهما كان الشرح كويس واحد زي انا انا بكلم علي انا شخصيا ايام ما كنت في سنة صعب جدا ان انا اسمع في كل شطر 25 ساعة صعب جدا وكمان بقى عايز اسمع اطفال واحدة الراون فبالنسبالي على الاقل انا بالنسبة لي كانت صعبة جدا فانا في شباتر سمعتها وفي شباتر للاسف ما قدرتش اسمعها وانا في سنة خمسة يمكن بعد ما خلصت سنة خمسة اه وانا بحضر لامتحانات الزمالة في حاجات رجعت اسمعها تاني شباتر مثلا زي نيورو شباتر كده بدأت اسمعها تاني وانا بذاكر للزمالة بس ان انا اقدر اسمع الكميات دي كلها وأنا في سنة خمسة فهي صعبة جدا. طيب أنا بقى عملت التسجيلات دية كيه وإزاي تستفيدوا منها وده أهم سؤال أول حاجة التسجيلات دية أنا عايز أستفيد منها أنا مثلا عامل شطر الليفر في ساعتين إزاي بقى أنا كطالب أول مرة في سنة خمسة أسمع بطنه؟ إزاي أستفيد من إن أنا ألم بسرعة الليفر في ساعتين او آيال لتقريبا يا إزاي بقى أول حاجة أنا لازم أقرأ الكتاب بسرعة أقرأه مجرد بس ان انا اقراه يعني كده خلال بعد كده اريته ابدأ اقراه كمان مرة مراجعة بصورة اراية بس انا عايز بس عينك تعدى على الكلام بعد بعدك هتبدأ تسمع التسجيل اللي انا عامله في خلال ساعتين هتلاقيني شارح بالتفصيل بس بصورة مركزة مش شارح بقى كل انا شارح مراجعة فلا لو انت ما بتاخدش درس او مش عايز تسمع حد تاني او ما سمعتش حد تاني بس انا بنصح لو اي حد عايز يسمع حد فيه البطنة دكتور أسامة محمود ممتاز جدا دكتور موافي يعني ما شاء الله عليه يعني ده اللي يحب يسمع شرح بالتفصيل وكده بس حتى أو طبعا لو تقدر تاخد درس يبقى ممتاز جدا مع إن الدرس في البطنة مالوش إيميل يعني ممكن لو أنت عايز تاخد درس في البطنة تاخد بس حصص كلينيكال عشان بس تفهم إيه إزاي تعمل إجزاميش لكن النظر بتاع البطنة سهل جدا ومفيش في حاجة ممكن تكتفي بإنك أنت تسمع طيب. انا دلوقتي طالب ثانة خمسة. لسه اول السنة. عايز اذاكر واستفيد من التسجيلات اللي انا عاملها دي. اول حاجة قلنا هتقرى الشابتر بسرعة. تحاول تراجعه كمان مرة بسرعة. وبعد كده تبدأ تسمع التسجيلات بتاعتي. هتلاقيني مسلا في شابتر زي الجايتي عامله ساعة. اه ساعة, ساعة ونص في الخدود دي. انت خلاص ذاكرته ورجعته مرة بسرعة. اراية. بتكلم تلك بعد كده هتبدأ تسمع التسجيل هتلاقيني لمتلك بسرعه جدا ال شطر زي ال ايه الـ جي اي تي فكده تبقى استفدت من الوقت بتاعك وما ضيعتوش كمان التسجيلات بتاعتي ايه اولا انا بفجل ما فيش حد قدامي يعني دي تسجيلات هتبقى الجودة بتاعتها اعلى ما فيش فيها دوشة ما فيش حصة هتبقى فايتة يعني مثلا كانت من ضمن العيوب اللي بتواجهني وانا بسمع تسجيلات ان في دوشة في اول الحصة فيه في نص الحصة التسجيل اتقطع البطارية بتاعت الدكتور الصادر اللي كان بيسجل المحاضرة ورفع حالنا على النت ان هو مثلا بطارية الموبايل بتاعته صيديت فثلاث اربع حصة طارت او في ناس بتضحك لو التسجيلة هز دي كلها عيوب في انك انت تبقى بتسمع حد بيدي درس او كده ف او بتفقد التركيز لان في دوشه قوي أو, او مثلا حد بيبقى بشرح رسمة او حاجة فتلاقي الناس مبهوره بال يعني ان فيهم حاجة وانت ما انتش شايف الرسمه او يقول لك مثلا خليكم معايا على السبوره وانت ما انتش عارف هو بيرسم ايه فانا عملت التسجيلات ديت يستفيد منها اول حاجة اللي ما سمعش ولا كلمه في البطن قبل كده وعايز يست... ي... يسمع ده ممتازة جدا له على الاقل مش شرط انك تستفيد مية في المية من التسجيلات اللي انا عملتها يعني انت بس لو استفدت خمسين في المية وانت ما انتش عارف ولا كلمة انت انا استفدت كتير قوي ان انت مثلا في خلال خمسة واربعين دقيقة تبقى سمعت شبطر الكبني كله في خلال خمسة واربعين دقيقة ممتاز جدا يعني انت لو فيهم تبس مصه وبعد كده انت بقيت ذاكر وتشوف اسئلة وانت نفسك هتتطور احسن ما تقول خلاص مش حد خالص هتلاقي مستوات بدأ يتحسن كويس جدا لما تسمع حاجة لان البطنة مادة لازم تسمع اكتر من مرة البطنة هي عبارة عن فسيولوجي مع شوية باسولوجي مع شوية كلينيكال بسيط خالص بسيولوجي وكده تقول البطنة خلصة يعني مفيش فيها مجهود كل المعلومات بتاعت البطنة متخدأ قبل كده يبقى ده اول مجموعة اللي ما سمعتش ولا كلمة في البطنة ازاي تستفيد ثاني مجموعة واحد بياخد درس او بيسمع تسجيلات هنفترض لأول واحد بياخد درس فهو مثلا بياخد درس عند دكتور مثلا موافي او اي دكتور تاني يعني اي دكتور فاضل هو خلاص سمع مثلا معه شطر الكيبني كله او شطر مثلا الروماتولوجي سمع شطر الروماتولوجي وذاكره وحضره كل حاجة طب انا عايز بقى ارجع شطر الروماتولوجي كده بسرعة اعمل ايه اقوم سمع التسجيلات بتاعتي انا اللي انا اعملها هتلاقي الروماتولوجي مثلا تقريبا في 50 دقيقة. سمعت كويس وخدت درس عند الدكتور وذكرته وقمت بقى مردعه في خمسين دقيقي هتلاقي الكلام مركز جدا جدا جدا وهو دوت اللي مطلوب منك فهتلاقي المعلومات سيبت تلاقي ان في مشكلة ان لما انت البطنة مادة واسعة ويعني و... زي ما بتقال كده ان هي بتفرط منك عاملة زي ملاية السيري تجي تشدها من يامة تلاقيها عملت من يامة تاني فانت ما بتعرفش تلاقي الماء قوي لان داخله كلها في بعضها يعني تطلع من الكدني على الاندوكراين كانت نازم حد يوجيهك بسرعة بسرعة وانت لسه في سنة خمسة او في اول الطريق للايه في الميديسن لان البطنة هي الميديسن الانترنال الميديسن هو ده الميديسن كله فلو انت مثلا خلاص خدت درس وسمعت هتستفيد جدا ان شاء الله طيب انا بسمع بس دكتور او حالة طيب والله انا بسمع سنة دكتور قسامة محمود وفي شبطة مثلا ما عنديش وقت ان انا س يعني مثلا ايه النيورو مثلا عند دكتوره ساره محمود مثلا معدي ثلاثين ساعة وانا ما خلص عندي امتحان نيورو وما فيش حاجة اسمعها خلاص اسمع شابتر النيورو عندي تقريبا وساعتين ونص من الشباتر الطويله هتلاقي النيورو بصورة مركزة واسمع طيب انا سمعت دكتوره ساره محمود مثلا في شابتر ده الليفر طب هو عامله في مدة طويلة مثلا انا عايز بقى اراجع بسرعه كده قبل الامتحان يبقى ممكن استفيد من ان انا اسمع التسجيلات اللي انا عاملها البطره في 30 ساعه يبقى ده بالنسبة يبقى احنا اتكلمنا على اول حاجة اللي ماسمعش ولا كلمة قبل كده في البطنة ممكن يستفيد ازاي واحد بياخد درس ازاي يستفيد من التسجيلات كمراجعة ثالث حاجة واحد بيسمع تسجيلات برضو ازاي يستفيد من التسجيلات طيب واحد تاني خالص بدأ يراجع هو دلوقتي بقي شهرين على الامتحان وعايز يراجع فبقى بالنسبة له مستحيل ان هو ياخد درس مستحيل ان هو يسمع تسجيلات مست يكون اصلا عمل كده ان هو بقى له باقي على الامتحان شهرين ولسه مذاكرش التسجيلات بقى هنا اهم وقت لها ايه هو الوقت ده اللي هو انا بقى على الامتحان بتاعي مثلا شهر او اتنين وعايز ومذاكرتش كويس او حاس ان انا خايف والان وطبعا ده قلق البطنة لان البطنة دي بحر كبير قوي هتلاقي نفسك قبل الامتحان يمكن انت مش حاسس بالكلام ده او مش يحاسبي الا الناس اللي امتحانوا بطنة ان انت تلاقي مادة وسعى جدا, جداً, جداً فانت لو مثلا بقى على بتاعك شهر او اتنين وعايز بقى تذاكر وتلحق وتلمي نفسك وكده وتلمي المادة لان الحكاية صعبة ووسعة جدا طب خلاص انا عايز اذاكر ومذاكرتش قبل كده اقوم جايب الشابتر مثلا زي الليفر واريه مرة مثلا في يوم كامل اعود اقرى الشابتر كله اراية او مذاكر يعني على حسب الطريقة اللي انت بتذاكر به بعد كده اقوم سامة التسجيل بتاعي في الليفر بس هتلاقي التسجيل في الليفر ساعتين يبقى انت كده ذكرت وبعد كده سمعت الليفر وكده الموضوع انتهى وتبدأ بقى تحل الامتحانات او تراجع على طول وتمشي شطر بشطر هتلاقي نفسك خلصت في يعني في خلال مثلا شهر او 20 يوم ممكن تخلص سماع البطنة كلها لو انت سمعت بس كل يوم ساعة او اقل كمان يعني ساعة ساعة وربع لقى نفسك خلصتها في اسبوعين ثلاثة وطبعا الناس في وقت الامتحانات وفي وقت القلق ومضغوطين بيبقى عنده قدرة ان هو يشتغل اكتر ويذاكر اكتر يعني مثلا ايه اذا, كنت يعني اذا كانت قدرتك دلوقتي ان انت مثلا تسمعني في تسجيل ساعة واحدة في اليوم لا انت ممكن تلاقي نفسك تسمع شطر كامل في قعدة ممكن تخلص مثلا الشرح بتاع البطن 30 ساعة ده كله في خلال مدة قليلة جدا يعني ممكن تسمعها مثلا ايه تسمع كل شابتر وتخلصه تذكره مش هيخل منك وقت ليلة لانه ساعتين ساعة يعني رنج كله بسيط خالص ان انت غيقدر تسمعه على العكس بانك انت تسمع مثلا دكتور اسامة محمود مثلا في 30 ساعة انا مش بعيد دكتور اسامة محمود دكتور اسامة محمود احسن من الشرح بتاعي الف الف مر بس انا بتكلم على ازاي ان انت تلمه بسرعة وعشان ما تحسش ان الدنيا وزحت منك طبعا دكتور سام حمود ودكتور اي دكتور بالدرسة او اي ناس انتم تسمعون في التسجيلات أنا, يعني انا اقل من اي واحد عمل تسجيلة في البطنة بس انا بقول لكم على تجربة انا مرت بيها اي اي اي حبيت ان انا اوضحها لكم اي تبقى مركز ان انت عايز تنجح في خمسة عايز تجيب تأدير في خمسة اي خلاص مش مجرد انك تعد تسمع كميات كبيرة لان السماع مغري جدا يعني السماع مغري جدا ايو انا قاعد بشرب قبات شاي مش اغل التسجيل او ايامينا بقى كان تسجيل او الكمبيوتر وعمل اسمع وخلاص بس في انت ما بتعملش موجود انت عملت اسمع قابل استفيد جدا بس تيجي في وقت الانتحان ما انتش عارف تكتب كويس فلازم تبقى اكتف في المذاكرة بتاعتك فتسمع مثلا تسجيل بسيط خالص في خلال ساعة ساعتين هتلاقي الشاطر ايه بينهار قدامك كده وخلاص خلص وتلاقي فجاه ان الشاطر خلص مع ان الشاطر مثلا زي الكارديولوجي هتلاقي ممكن تسمع في 50 60 ساعة وهتلاقي كل كلمة فيها تقصيد انا بتكلم على اللي عايز ينجح في الامتحان ومجرد يجيب اعلى درجة باقل مجهود يبقى التسجيلات ديات ان شاء الله تفيد نيجي بقى لكاتيجوري اعلى من كده شوية اللي هم بقى الناس اللي بيمتحنهم زماله اولا انا في تسجيلات في الزماله الجزء الاول والجزء الثاني وبعمل دلوقتي التسجيلات في الجزء الثالث فيليا كمان سلسلة اسمها شرح البطن بالتفصيل شرح بقى البطن كلها كل شابتر في مدة طويلة يعني مثلا بوصل بقى كل شابتر في خمس وثمان ساعات وده تعتبر مدة طويلة كمان في سلسلة اسمها Medicine في سلسلة كمان اسمها Medicine شرح في سلسلة انا عاملها اللي الامتياز اسمها Medicine يعني ربنا يعني يتقبلها مننا ويجندبنا الرياء ويعني ويرزقنا الإخلاص في القول والعمل. نرجع بقى للطلبة اللي يعني هيستفيدوا منها لو كانوا بيذكروا من امتحانات الزمالة لو طالب بيسمعني وبيذكر امتحان الزمالة هي مفيدة جدا ليه؟ أنا عايز حد يرجاء لمنهج أنا مذكر وابل كده كويس وهخش امتحان زمالة عايزه بس يفكرني بشطر زي الروماتولوجي بسرعة انا مانيش فاضي اقرا ولا فاضي اسمع فيه 50 60 ساعه وعاي... وانا مذاكره اصلا قبل كده وعايز امتحن امتحان زماله فخلاص بسرعة هقوم لامم المنهج هقوم قري من اي كتاب سواء بقى كتاب اجنبي كتب, أجنب... كتب اجنبيه بقى كومار كارلا الكتب بتاعت الزمالات وايه هبدا اسمع التسجيل هتحس ان حد بيقلب معك المنهج مجرد انك تسمعه بسرعة وتخلصه بسرعة ده هيدي لك احساس ان انت بتنجز وانت بتذاكر للزماله ده يعني ده يعني يعني تسجلات دي برضو مفيدة جدا سلسلة البطنة 30 ساعة مفيدة جدا للناس اللي عايزة امتحان زميم بس مش هاد امتحانات الزميم عشان مثلا حدش خايف غلط دي ان هي تدك بس الاول دفع في الاول كده ان انت تلم شطر زي جاء تجيب سرعة شطر زي الاندوكراين كرين مثلا في ساعة وخمسين دقيقة بسرعة مستحيل أصلا إلا إن أنت تقدر تسمعه في ساعة وخمسين دقيقة بالتركيز ده وانت كمان مذاكره كويس فهيبقى حلو قوي طيب نيجي بقى لواحد تاني عند وقت ومجهود ويقدر يسمع ويذاكر وكده خلاص والله انت بتاخد درس وبتسمع كمان دكتور تاني وكده والله حابب تسمع التسجيلات ممكن بقى تسمعها كايه في الاخر خالص كان انت بقى بتزبط مخ... يعني مثلا في اخر شهر من الامتحان انا كنت باخد درس طول السنة عند دكتور مثلا موافد وحضرت عنده الحصص كلها وسمعت كمان التسجيلات بتاعته في المراجعة او حضرت كمان مع المراجعة طيب ايه المانع؟ ان انا في اخر شهر قاعد في البيت قبل امتحان البطنة ان انا اسمع كل يوم مثلا ساعة بسرعة كده الام المنهج وتذكرني بالنقط المهمة اللي فيها الامتحان اه وبكده انتهت المقدمة واتسيبكم بقى مع التسجيلات اتمنى ان انتم بها بيها وتحاولوا تستفيدوا منها وربنا يعني يرزقنا الإخلاص في أولى العمل للتواصل معايا ممكن تضيفوني على الفيسبوك باسم أحمد بطلا أو تضيفوني على الفيسبوك برضو بإيميل اسمه أحمد أندرسكور أحمد ألف أتمنى إن التسجيلات تكون على بيتكم وأتمنى إن أنتم تسمعوا التسجيلات الأخيرة وتكملوها لو في أي يعني يعني أي مشكلة أي حاجة اي استفقار ممكن تبعتولي ارسالة وانا اجاوب عليها ان شاء الله اللي ربنا وفقني فيه في التسجيلات ده من توفيق ربنا واي غلط انا غلطته او اي حاجة في التسجيلات ده يعني من الشيطان واتمنى ان التسجيلات تكون اجابتكم اه ليه رجاء اخير اه الرجاء الاخير ان البطنة اللي بيذكرها حتى الثانة خامسة او او في الزمالة او حتى للطلبة امتياز الامتياز البطنة ديت آآ غير بقى الطب وغير الدرجات وغير المجهود. اي دكتور لازم يكون شاطر في البطنة. او الطب هو البطن. ليه? اي دكتور. هيبقى حتى دكتور انفو اولن. اوستاذ دكتور انفو اولن. هتلاقي لك قريب واحد بطن وارعه بيرجع. عنده اسهال عنده امساك. لازم تعالجه. ما ينفعش ما تقوله ماشي عارف. ماشي. وانت في الاستقبال او في اي حاجة انت مثلا جراح او كده. ما ينفعش. ما انتاش فاهم يعني ايه يعني ايه بتاع حالي واحد مثلا وشه منفخ شوية ان هو كوشنج او مش عارف ايه البطنة مهمة جدا جدا مش شرط في اتراجاته بس تهي في كل حاجة لان انت شغلك اول تلات سنين في حياتك هو شغل بطنة يعني تمسك استقبال في مستشفى خاصة شغل برايفت او حتى في الاستقبال في الطوارئ او في اي مستشفى حكومي او في عيادة او في اي خطة هيبقى شغلك بطنة مش معاول مثلا هيجيلك واحد حتى لو انت نوت الخطس مثلا جرحة مخ وعصاب مش معاول هيجيلك واحد مثلا ويوريلك ام ارآي وانت قاعد في وحدة صحية ويقولك ارى يا دكتور لا تاوه هيجيلك واحد عنده اسهال ترجيع الحاجات البسيطة اللي احنا بنعليقها غلط فبيجيلكم في الاخر او بنشوف بقى يعني لما بيجينا تحويلات ده من, من المستشفىات الاوكليمية وكده بنشوف مصايب ان الدكتور اصلا مش عارف شخص حالات مثلا زي الواحد عنده اكيوت انت يعني انت مش عارف هل هو عنده زايدة ياما ناس كتير بطنات فتحت المنية عندها زايدة وهو ما كانش عنده زايدة على حاجة هو بس كان عنده شوية كوليك او كده لان هو مش عارف بطنه كويس في اتمنى إن انتم ربنا يوفقكم ويعني و تستفيدوا من التسجيلات ديت وربنا يعلم ان التسجيلات ديت خالصة لوجه الله هو في معلومة احيب اضيفها ان السلسلة ديت انا بدأت اعمل فيها عملت فيها في الاول تسجيل كان وانا في سنة خمسة بدأت اعمل السلسلة ديت مش كان انا ارفحها النت او كده انا كنت بحاول ان انا اعمل شفطر الروماتولوجي ان انا الخصهم في خلال ساعة او اثنين فقدرت اعمله مثلا في خمسين دقيقة فده كانت التسجيلات بداية الفكرة كانت وانا في خمسة ان انا احاول ان انا اعمل الموضوع ده ما بدأتش اكملها او يعني اقدر اعملها الا بعد ما بدأت اذاكر للزمالة فوانا بذاكر للزمالة اضطرت ان انا ذاكر تاني البطنة من اولها فقلت بالمرة وأنا بذاكرها هحاول أعمل السلسلة دي اللي هي سلسلة البطنة كمراجعة وعملت كمان سلسلة إضافية اللي هو شرح البطنة بالتفصيل فأتمنى أن السلسل دي تعجبكم كمان للناس اللي عندها بروبلم سولفينج زي جامعة عين شمس وجامعة قصر العيني في سلسلة اسمها medicine in relation وmedicine in problem solving مشروح فيها الطب كله in relation وin يعني Problem Solving برضو بنفس طريقة الامتحانات بتاعتهم وبنفس طريقة MCQ اللي يعني اللي هي بتاعة البطنة هي برضو يستفيد من السلسلتين دوما بتوع Relation و يستفيد منهم برضو اللي بيفكر الإمتحانات الزمالة بس مش امتحان زمالة عشان توضح له الحاجات Basics بتاعة البطنة قبل ما يبدأ يخش في المواضيع العميقة بتاعة الزمالة وكده